Bismillahirrahmanirrahim. Suuraten anzalnaaha ve feradnaaha ve anzalna tezek الزانية <سؤال> والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأ Fatum fidin Allah, in kuntum teeminin Allah ve Yüzyıl Aşırı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 وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْمِنِينَ توب اربع شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا الفاسقون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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 11.... 12.... 13.... ve 15.. 15.. 16.. 16.. 17. 17. 17. 18. 19. عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم وَالَّذِي تَوَلَّا تِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْرِينَ والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 الدنيا والاخره لمسكم فيما افتقدتم فيه عذاب عظيم اذ تلق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 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كنتم مؤمنين. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ Allah'ın� Dakile rendeli номere ben hizmet أَن wirklich ata h stopulu şeyde bu hareket 物 vous dünya ve âlakirah. Allah yâlem ve Velela fadıl Allah alaikum تابع خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر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 والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحب Oun ay yifir kum Allahu affur rahim. صناة الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 Va yâllemûn an Allahu al-hakul-mubin. al kabîsâtûl al Tayibatul taybin ve taybunul tayibat. Olaik mubarronun, mma مَا فِي رَاتٍ وَرِزْقٍ كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا تَتَسَاءَسُ وَتَسْلِمُونَ عَلَاهِمْ لِذَا ذَالِكُمُ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وَاللَّهُ يَعُلَّمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِرُ Kalum, inna Allah habir bima ycnngun. Vakullil muminat قَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا عَلَى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ او اَذْنَائِهِنَّ اَوْ اَذْنَائُ وُلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ أو بني أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يظهروا على عورات النساء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفُونَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يكونوا فقراء فضله والله واسع عليم واليستعفف الذين لا يجدون لك حتى يغنيهم الله من فضله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتهوا عرض الحياة دنيا ومن يكرهن فإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ رحيم. قُلْ قَدْ أَنزَلَ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلَ مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ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 دجيوي قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس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 تِجَالُّ اللَّاتُ الْهِيمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَ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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حِسَابَهُ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 جِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ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 Yakadu senabır ki yı azabu bil abıssar. Yüklüb Allahı layle ve nihar. İnnefi zâlîk la li وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا مَاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم Meyemşiye ala Allah ma ala kulli şeyin kadi. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا و ما بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما تَقَهِّفَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَئِنَّ أَمْرَ لَا يَخْرُجُ طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وما على الرسول إلا البلاو المبين وعد الله الذين آمنوا منه ve amelü salihatil yasthxlfen nehum fil arzık ma isthxlfel ladinen min kabliim veleyemekinen إِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَاهُمْ وَلَا يُبَدِّلُونَهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلو الحلو ما منكم ثلاث مرات. مِن قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.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 strength and wellbeing ki oranlar salahı gösterinde Cin editingÖyle sevдunt olmadığı göster booster ve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 قلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئ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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بِمَا عَمِلُوا والله بكل شيء عليم